فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ بمن ضل عن سبيله وهو أَعْلَمُ بالمهتدين فلا تطعي المكذبين واتوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهيم هماز مشاء بنميم منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين سنثمه على الخرصوم انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمن ها مصبحين ولا يستفنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن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 نال ضنون بل نحن محرومون قال اوسفهم الم اقل لكم لولا تسبعون قالوا سبحان ربنا اننا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون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 من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي أم تسألهم أدرا فهم من مغرم أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوب لولا ان تباركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فلتباه ربه فجعله من الصالحين وإِنَّكَ لَذَلِيقُكَ فَارُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ